بل قالوا أ ض غ ا ث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا ب آ ي ه كما اغسل الاولون ما آ م ن ت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون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 كانت ظالمه و أ ن ش ا ن ا بعدها قوما اخرين فلما أ ح س و ا باسنا إ ذ ا هم منها ي ر ت ض و ن لا تركضوا وارجعوا إ ل ى ما أ ت ر ف ت م فيه ومساكنكم لعلكم ت س أ ل و ن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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا آ ل ه ه من ا ل أ ر ض هم ينشرون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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أ ف ل ا يؤمنون وجعلنا في ا ل أ ر ض ر و ا ت ي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 الذين موسوعه م ب ا ل غ ي ب وهم م ن ا ل س ي للعلوم ن وهذا ذكر ب الاسلاميه ر ك أ ن ز ن ه أ أ ف ن ت ك ر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 الشاهدين. وتالله ا لأكيدن أ ن ص موسوعه ا مدبرين ف ج ل م ج ذ ا ذ ا إ ل ن ا ب ل ه م للعلوم ع ه إليه م ي ر ج و ن ق ا ا ا ل ه ذ ا ب س ل ه ت ن ا م ي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 ونجيناه ولوطا إ ل ى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا إ ل ي ه م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 ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه ص ن ع ة لبوس لكم ل ت ح ص ن ك م من شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ك ذ ا ل م ي ن و م ن ا ل ش ي ا ط ي ن م ن يغوصون له ويعملون له ا ع ي ذلك و ن ا ل ه م ح ا ف ظ ي ن وأيوب إذ ن ا ر ب ه أني م س ن ي ا ل ض ر و أ أ ن ت ر م ا ل ر ا م ف ا س ت ج ب ن ا ل ه ف ف ك ش ن ا م ا ب ه من ضر و ت ي ن ا ه أ ه ل ه الحسنى وقالوا ان الله يامر بالعدل و ا ل ا ح ر ي ن والاحسان ا ل ا ح س ا ن والاحسان والاحسان إذ ذهب م غ ا ض ب فظن أن لن نقدر ع ل ي ه ف ن النابلسي د ى ل ل ع ل ت م ن الاسلاميه ظ ل م ي ن ف ا ت ج ب ن ا ه و ن ن ج ي ه ن ا ل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 أ م ة ك م امه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون وتقطعوا ا م ر ه بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو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 واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار أ الذين, الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين ن إ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 وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا ا ل ح س ن ا أ و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون ح ث ي س ه ا وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خالدون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 وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب احق بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون